ولو أ ن ن ا نزلنا اليهم ا ل م ل ا ئ ك ة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما, كان ما كانوا لنؤمنوا إ ل ا أ ن يشاء الله ولكن أ ك ث ر ه م يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين ا ل إ ن س والجن بأزهم إلى ل معض زخرب ا ق ولتصغى ضرورا ربك ما فذرهم ولو فعلوه وما شاء ما ي و و ن ل ت إ ل ي ه أ ف ئ د ه الذين لا يؤمنون ب ا ل ا خ ر ة و ل ي ر ض و ه وليقترفوا ما هم مقترفون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 فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم ب آ ي ا ت ه مؤمنين وما لكم الا تكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد ا فصل لكم ما حرم عليكم إ ل ا ما اضطررتم اليه وان كثيرا لنضلون ب أ م و ا ل ك م ان ربك هو أ ع ل م بالمهتدين ودوروا ظ ا ر الاثم وباطنه إ ن الذين يكسبون الاثم سيرزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم مما يزكرس الله عليه وان الشياطين ليوحون إ ل ى اوليائهم ل يجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون أ اومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن متلوه في الظلمات ليس بقاربهم منها كذلك جئنا للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل ق ر ي ة أ ك ا ب ر مجرمين ليمكروا فيها وما يمكرون إ ل ا ب أ ن ف س ه م وما يشعرون و إ ذ ا جاءتهم آ ي ة قانولا نؤمن حتى نؤتى مثل ما أ و ت ي ه الله أ ع ل م خ ي ث يجعل رسالته سيصيب الذين أ ج ر و ا ص غ ا ر عند الله ع ذ ا ب شديد بما كانوا ينكرون فمن يرد الله أ ن ياتيه يشرح صره ل ل إ س ل ا م ومن يرد ان يضله يجعل صدمه ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الريس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فضلنا ا ل آ ي ا ت لقوم يذكرون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 قال إ ن ه ر ما سواكم خالدين فيها إ ل ا ما شاء الله إ ن ربك حكيم عليم وكذلك ا نوجه بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكذبون يا معشر الجن والانس الم ياتكم غ رسل م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 ولكل درجات مما عملوا وما ربك ب غ ا ف ل عما يعملون وربك ا ل و ن ي ذو الرحمه ان ي ش ذلكم و يذهبكم س د ما يشاء ويستظلف من بعدكم ما يشاء وما أ ن ش ا ك م من ذريه قوم اخرين انما توعدون لات وما و أ ن ت م بموجبين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من تكون له ع ا ق ب ة الداء و ا ج ع م و ا لله ما د ر أ من الحرث والانعام نصيبا فقالوا ه ذ ا لله بدعمهم وماذا ل ف ر ك ا ئ ن ا فما كان ل ف ر ك ا ئ ه م فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساعر وكذلك موسوعه النابلسي ي ر للعلوم ي دينهم ه م ا ل ل ه م ا ف ع ل و ا فذروا م ا ي ت ه وطعم ق هذه أ ن ع ا م و ح ر ا ل حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرم ا ل ض ر و ة وقالوا ما في بطون هذه ا ل ا ن ا م خالصه لذكورنا و ن ح ر ر ن ا على ازواجنا و إ ن يكن ميته فهم فيه شركاء س ي د لي موصفه إ ن ه حكيم عليم قل قدر َ الذين َّ قتلوا ََُ أ َ و ْ ل َ ا د َ ه ُ م ْ س َ ب ْ ع ً ا ب ِ غ َ ي ْ ع وحرمهما ََ و َ ق َ ه الله َّ افتراضا ريحا م أ ا ل و س ي ن أم مشتملت ع ل ي ه أ ح ا ل أ ن ن أم كنتم و ا ب ل ن ي للعلوم ه ا ل ا س ا ل غ ي ن إن ا ل ل لا يهجل ه ق و م ا ا ل ل ي ن قل لا أ ج د فيما أ و ح ي إ ل ي م خ ر م ا على طاعه يطعمه الا أ ن يكون ميته أ و دما مسبوحا أ و لحم خ ن ز ي ن ف إ ن ه رجس أ و فسقا اهل لغير الله به فمن اضل غير زاد ولا عاد فان ربك غفور رحيم وعلى الذين امنوا حرمنا كل ذي صفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ذلك جزيناهم ببغضهم و إ ن ا لصادقون ف إ ن كذبوك فقل ربكم ذو رحمه ووسعه ولا يرد باسه عن القوم ا ل م ج ر ي ن سيقول الذين أ ش ر ق و ا لو شاء الله ما كذلك ج ذ ل الذين من قبول حتى ذ ا ك و ا باسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون إ ل ا الظن و إ ن انتم الا ترون قل فلله الحجه ا ل ب ا ر غ ه فلو شاء لهداكم أ ج م ع ي ن قل ان شهداءكم الذين يشهدون أ ن الله حرم هذا ف إ ن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواءهم ل كذبوا ب آ ي ا ت ن ا والذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ة وهم برب ه م ي ع ج د و ن قل تعالوا اكل ما خ ر م ربكم عليكم أ لا ت ش ر ق و ا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا أ و ل ا د ك م من ا م ل ا ك ولن يسوع المسيح تقربوا و ا م ا ل ل ه إ ل ا ب الحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعملون و ولا ا إنه أحسن قطع يدل وأسده وأوكل لا نفسنا وسعها وإذا ولو أ أ س د و و ك ا ن كان س ل ل ل إلا نفسنا وسعها إ و ذا قربا وبعبد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم ك ت ذ ر و ن و أ ن هذا صراطي مستقيما ف ا ت ج ع و ه ولا تبتلعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم ص ا ك به لعلكم تذكرون كتاب تماما على الذي أ ح س ن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه نعلم ه بلقاء ر ب ي يؤمنون وهذا كتاب أ ن ز ل ن ا ه مبارك فاتبعوه واتقون علهم ت ن ص ر ق ن ان تقولوا انما أ ُ ن ز ل الكتاب على طائفتين ََِ قبلنا َْ و َ إ ِ ن كنا َُّ عن َ دراسته َِ ا ل َ و َ ا ف ِ ل ي ن َ و ْ تقولوا َُ لو أ َ ن َّ انزل أ َُِ علينا ََْ الكتاب َُِْ لكنا ََُّ أ َ ه َْ ا منه من ربكم ورحمة فمن أظلم من, من كذب لآيات الله وطلب وهذى الله لآيات عما سنجد الذين يصرفون عن اياتنا سوءا عذاب ما كانوا يصرفون هل ينظرون إلا ينظرون آيات ت ت أ ي هل ا م ل ا ئ ك ة أو ينظرون أ إ ل ا ساتيهم ا ل م ل ا ئ ك ة أ و ي أ ت ي ربك أ و ي أ ت ي بعض آ ي ايات ت ربك و م يأتي ي بعض آ ربك لا ينفع نفس ا ل إ ي م ا ن و الم تكن آ م ن ت لا ينفع نفسا إ ي م ا ن ه ا لم تكن آ م ن ة ينقابل أ و كتبت في إ ي م ا ن ه ا خيرا قل ت ر ان الذين ف ر ق و ا دينهم وكانوا شيعا ليست منهم في شيء ب م ا ك ا ن و ا ي ف ع ل و ن م ن ج ا ء ب ا ل ي س ن مليار مليار م ل ا مليار مليار مليار م ل ي ا ل ي ا ر ل ي ا ر م ل ي ا ل ي ا ر م ل ل ي ا ر م ل مليار م ر مليار م ل ي ن ر ل ي ا ر ي ا ر ا موسوعه ن دين قيما ملة النابلسي وما ك من للعلوم ا ي الاسلاميه رب ل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 موسوعه ا آت لكم إن ربك ا ل ن ا ب ل س ا ل ل ه ا ل ر ح م ن الاسلاميه ر ك ا ب انزل اليك فلا يكن في <تصفيق> صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى منه اتبع ما انزل إ ل ي ك أهلكنا بسم الله أن الرحمن إنا كنا الرحيم ا ذ ي ن أ س ل إ ه ولمسألنا ف ل ن موسوعه م م النابلسي ئ للعلوم الاسلاميه فمن ه ف ل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 ص و ر ن ا ك م ثم قلنا ل ل م ل ا ئ ك ة ابتلوا لادم ف ت ج د و ا الا, إلا ابليس لم يكن من ا ل س ا ه د ي ن قال ما منعك الا تبتل انت موتك قال أ ن ا خير مني خ ل ق ت مني النار وخلقت أن تتكبر ف ي ه ا فاخرج إنك من ل ص انظرني ي قال أ ن إ ل ى يوم يبعثون قال إ ن ك من المنظرين قال فبما أ غ و ي ت ن ي لاخذن أ له صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائل ولا تجد اكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذكوما مذكورا لما تبعت منهم لان أ جن لن منكم اجمعين ويا ادم ا كن انت وزوجك الجنه فكنا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فوتوت لهم الشيطان ليه بيعا وقال ما لهاكما ربكما عن هذه الشجره الا أ ن تكونا ملكين او تكونا من الخالدين و ق ا س م ه م ا إ ن ي لكما لنا م ل ن ا ص ح ي ن فدكناهما ب ه فلما ذاق الشجره بدت لهما سواتهما وقبطا ي ص ت ف ا ن عليهما ورقي الجنه وما ذاهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره واقل لكما ان الشيطان لكما عن ق ا ل ربنا ظلمنا أ ن ف س ن ا و إ ن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال ا لبطلوا بعضكم لبعض ع ذ ل ولكم في ا ل أ ر ض مستقر ومتاع الى ح ي ر قال فيها تحيون وفيها تموتون يا بني آ د م قد أ ن ز ل ن ا عليكم لباسا يواسو اتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آ ي ا ت الله لعلهم يذكرون يا بني آ د م لا يكتننكم الشيطان كما أ خ ر ج أ ب و ي ك م م ي س و ع ه م ا ل ب ا ه م ب ل س ي للعلوم ي ا ل ا حيث ل ا ت ر م ي ه واذا فعلوا فرحه ج قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يامو بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون قل امر ربي بالقسط و ا خ ي م و ا ذنوبكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما ب د أ ك م تعودون فريقا ه د ا وفريقا حق عليهم الضلاله انهم اتبعوا الشياطين أو الناس ويحسبون أ ن ه م مهتدون ف س كن لمسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين قل من حرم زينه الله التي اخرج العباده والطيبات من الرزق قل ان للذين آ م ن و ا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه كذلك مفصل ا ل آ ي ا ت لقوم يعلمون قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والذوي بخير الحق وان تشرك و أ ن تشركوا بالله ما لم نزل به سلطانه و أ ن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أ م ة اجل ف إ ذ ا جاء اجلهم لا يستاثرون ساعتهم <تصفيق> يا بني آ د م إ ن ا ي أ ت ي ن ك م رسل منكم يخفون عليكم آ ي ا ت ي فمن اتقى و أ ص ل ح فلا خوف عليهم ولا هم يخزنون والذين كذبوا بآياتنا أ ص ح ا ب النار هم فيها خالدون فمن أ ظ ل م ممن استوى على الله كذبا أ و كذب ب آ ي ا ت ه اولئك ينالون نصيبهم من الكتاب حتى إ ذ ا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا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 قال لكل ي ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أ و ل ى و ا ل أ خ ر ا ه م فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون الذين كذبوا بآياتها واستكبروا عنها لا, تفتح لهم أبواب, السماء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا الجنة الجمب الخياط لهم يدفلون يرجى في تفتح حتى سم وكذلك نجد المجرمين وكذلك ن ج ز المجيب لهم من جنانهم نادوا ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آ م ن و ا وعن الصالحات لا نكلف نفسا إ ل ا وسعاده وندانا ما في صدورهم من جرم ت ج ر ي م ت ح ت ه م ا ل أ ن ه ا ر و ق ا ل ا ل ح م د لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله لقد جاءت ربنا بالحق لقد جاءت ربنا ر بالحق وموضوعا تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون ونادى اصحاب الجنه اصحابا قال النار فادنا مؤذن بينهم ان لعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله و ي ر ج و ن م ا عوجا وهم ب ا ل آ خ ر ه كافرون وبينهما حجاب وعلى ا ل أ ع ر ا ب رجال يعرفون كل ا ب س ي ماهم ونادوا أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة أ ن س ل ا م عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون و إ ذ ا طرفت أ ن صوت القاء أ ص ح ا ب لا تجعلنا ا مع ق و م ا ل ظ ا ل م ي ن ونعدى اصحاب الاعراف ر ج ا ل ا ن ه يعرفون بسيماهم تصرف عليك الذين ا ت غ ذ و ا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا ف اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وكانوا ب آ ي ا ت ن ا يجحدون ولقد جئناهم فصلناه على عين موسوعه م النابلسي و للعلوم ا الاسلاميه ل ل ن اسماء الله الحسنى ا ف أ ح و ا الشفعاء فيشفعوننا او ردوا فنعمل غير الذي كنا نعمل قد اطيعوا أ ن ف س ه م وضلعوا ما كانوا يفترون ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام استوى ثم استوى على العرش يغش الليلا ل ن ه ويطلبه حفيدا والشمس والقمران نجوم مسخرات ب أ م ر ه أ ل ا له الخلق و ا ل أ م ر ت ب ا و ك الله رب العالمين ادعوا ربكم ت ض ر و ا و خ ف ي ا إ ن ه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا ب ا ل أ ر ض بعد إ ص ل ا ح ه ا و ل و خوفا وطمعا ان رحمت الله قريب من المحسنين وهو الذي بين يدي ر ح موسوعه ت ه النابلسي ق للعلوم ا ل ن ا ا ل م ا ء م ي ه كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون و ا ل ب ل د الطيب يخرج نباته ب إ ذ ن ربه والذي خرج لا يخرج إ ل ا نشدا كذلك نصدق ا ل آ ي ا ت لقوم يشكرون لقد أ ر س ل ن ا نوحا ا ل قوم ل ف ض ا ل ه الدكتور محمد راتب النابلسي ر أفلا ت ت قال و ن ق الملك ا ذ يا ن ك ر و من قوم ه إنا ليس ن ا ك ف بي ن قال قوم يا ل ي سفاهه ولكن أولمكم ر س ا ل ا ت ربي و أ ن ا ل ك م ن ان ص أ م ي أ جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إ ذ جعلكم خلفاء من بعد ق و م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 قال قد وقع عليكم من ربكم ريت وغضب أ ت ج ا ب ل و ن ن ي في أ س م ا ء سميتموها انتم واباؤكم Thank e i o u ش ل ك ه الهدى شركه دعويه ب و ف غير ض ت ت و ربحيه و ل ذات و مضمون اجتماعي ل ب ا ل و ف و ا أ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 ف أ خ ذ ت ه م ر ج ف ه فاصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم ل قد أ ب ل غ ت ك م ر س ا ل ة ربي ونصحت لكم و ن ص ح ت لا ك م ونأكل تحبون الناصحين ولوطا إ ذ قال لقومه أ ت ا ت و ن ا ل ف ا ق ش ة ما س ب ق ك م بها من أ ح د من العالمين انكم ل ت أ ت و ن الرجال شهوه جنساء بل أ ن ت م قوم م س ر وما كان جواب قومه إ ل ا أ ن ق ا ل و ا أ خ ر ج و ه م من قريتكم إ ن ه م اناس يتطهرون ف أ ن ج ي ن ا ه و أ ه ل ه إ ل ا ا م ر ا ه كانت من الغابرين و أ م ط ر ن ا عليهم فانظر كيف كان ع ا ق ب ة المجرمين والى مدين اخاهم صعيبا قال يا ق و ل أبو الله ما لكم من اله ظن قد جاءتكم بينكم من ربكم فاوفوا الكيل والميلاد ولا ترقصوا ل ن ا س أ ش ي ا ء ه م ولا تفسدوا في ا ل أ ر ض بعد إ ص ل ا ح ه ا ذ ل ك خير لكم ان كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بك بكل صراط توعدون ولا تقعدوا بكل بكل صراط صراط وكيف ت ر ب و وجاء واتقروا ن ه ا ن ق ل ل ا كان ث ر ك م و عاقلت المفسدين وان كان ط ا ئ ا اما طائفه الا ا ل م ؤ م ن و ا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو غ ي ر ا ح ا ك م ي ن